إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادو يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أفرموا 114. أمرا فإنا مبرمون 115. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 116. قل إن كان للرحمن ولدون 119. فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون 111. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إن الله فإننا يفقود وقيله يا رب إنها أولئك قوم لا